يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومن اوهم جهنم وبئس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 وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وَإِن يَتَوَلَّوْا اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا في وما لهم في الأرض من ولي وَلَا نصير وَمِنهُ عَهَدَ اللهَّلَئِ أَثََ مِن فَغُلجلَ نَ الصَّدَقَ مِنَ, فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما فَذِلِّهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُ وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغذب الذيذينَ يَمِزونَ المُطَُّ يعينَ مِنَ المُؤمِنينَ فِي الصدَ قاتِ وََّذينَ لا يَجدونَ إَِّ جُهدهُ فَيَسْخَرونَ مِنهُم سَخيرَ اللهَّهُ مِنهُم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم